اللهم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى نيسر العودة إليكم والعودة إلي الشباب آخر سؤال سألناه يا شباب لما تكلمنا عن زكريا قلت لكم أن زكريا كان عمره كم ثمانين سنة تقريبا إلى تسعين وليس عنده أولاد نادى ربه نداء خفي ليش كان مختفي بالنداء والدعاء ها أيوه لأن الآية الواردة وإني خفت الموال من ورائي وكان حملاتي أن كان أولا مستحي من الناس أنت الآن لو تبغى تدعو اللهم نجحني اللهم نجحني وانت كسلان مثلاً لي مشكلة تدعو بهالدعاء قدام الناس لكن لو تقول اللهم ارزقني 25 مليون الليلة اللهم أرزقني خمسة وعشرين مليون الليلة أليس تفتحي تدعو هالدعاء أمام الناس إيش يعني الناس بعيد عنك جدا إنه يأتيك هذا فذكرية يقول أنا الآن عمري 80 سنة ولا عندي أولاد وأدعو مثل هالدعاء ناداه نداء خفية ومع ذلك شف الصلة اللي بينه وبين رب العالمين على طول الدعاء فوق في السماء لكن لأنهم قوي صلاته بالله خاصة في صلاةه شوف لذلك سميت خلات ما سميت خشوع ولا انكسار ولا لا سميت شوف شف قال رب العالمين فنادته الملائكة وهو ايش ياكل ها وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى صدقا بكلمة سيدا وحصورا بيا من الصلاة شوف كيف البشائر لما قوى صلاته شوف كيف البشائر جاءته وهو يصلي مثال ثاني مريم لما أنعم الله تعالى عليها وجعلها آية من الآيات وجعل آه منها آه عيسى مثلا عليه السلام حتى تشكر رب العالمين اشكيل لها يا مريم اقنطي لربك وايش واسجدي واركعي مع الراكعين شوف حتى تبغي اذا تبغي يا مريم انك تشكلي رب العالمين عليك بكثرة الصلاة لأن الله تعالى يحب كثرة الصلاة لذلك يا جماعة اللي فعلا يقوي علاقته بالله يستطيع أنه فعلا يعيش مسعب في الحياة وأي مشكلة تصيبه الحمد لله على كل حال قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وتجد أنه مبسوط ومرتاح أولاده مرضى زوجته عندها مشاكل أمه وأبوه مثلا دائما في المستشفيات كل يوم صاير له مشكلة في وظيفته ومع ذلك مبتسم الحياة ما عنده مشكلة لكن اللي ما عنده صلة بالله كيف بالله عليك يقدر يشكو رب العالمين اصلا انت بمجرد سجودك كل الهموم اللي عندك يبطيح من رأسك ويتلقاها رب العالمين ويبدلها طرحا وسرورا هذا يا شباب في صلة العبد برب العالمين الامر الثاني من انواع الصلة ان الواحد قبل لا يشكو همه الى الناس يشكو همه الى من الى رب العالمين احنا مشكلتنا اه نحن يعني ما عندنا مثل هل هذا أسألك سؤال الآن لو مثلا أنت, أنت في الجامعة ولا في الثانوية؟ الثانوية أي صف تدف ثاني ثاني ثاني طيب قرب من حتى يسنونك الشباب لو مرة من المرات ما حليت زين في الاختبار اختبار كذا ولا حليت حل جيد أول شيء بتفعله ما هو قدر الله, الله لا لا سيفك من ال البكش هذا <تصفيق> اللي قدر الله إيه إيه ذا أنا بكره غرفة عشان أسمعك بس يعني مسألة قدر الله وإحنا إن شاء الله مؤمنين لا أول شيء سوونا الشباب عادة ما حل زين يبغى يعيد الاختبار إيش يسوي أول شيء يروح عند الأستاذ ممتاز يروح عند الأستاذ يقول يا أستاذ باكر صعيد اختباري صح واحد مثلا لو عندك أم مريضة تحتاج دخلها المستشفى غالبا أول شيء تفكر فيه إيش الطبيب طبعا الطبيب وافطة تدخلك المستشفى ممتاز لو عندك سيارة وصار لها حادث مثلا ما عندك من تبواجه سيارة لكن هذا لو عندك سيارة صار لها حادث اول شيء بتفكر فيه ايش والله توقيف المرور احسن توقيف ومرور ومش عارف ايش المشاكل هذه طيب يا جماعة المفروض ان احنا قبل لا نروح للطبيب قبل لا نروح للأستاذ ايش تفوي تروح للنه صح تروح لله يا رب العالمين يسر قلبه يا رب إنه يوافق لي إني أعيد اختباري يا رب العالمين خذ قلبي إلى إلى الخير يا رب العالمين وفقني إنه يوافق لي يا رب ليش احنا ما نفكر في الدعاء إلا في الأخير مشكلة واحد أم مريضة قبل لا تفكر في المستشفى فكر في في الطبيب جل جلاله في الله الشافي سبحانه وتعالى الذي يملك المرض يملك الشفاء ليش ما ترفع يدينك اولا إلى الله وتقول يا رب العالمين اشفي في أمي المريضة يا رب العالمين يعني إن لم تشفيها أنت من يشفيها أليس إبراهيم عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين شوف شوف كيف إبراهيم تعلقه برب العالمين واحد عنده مشكلة في السيارة والله يا جماعة أنا جربتها بنفسي أحيانا داخل إلى مثلا إلى مجموعة ورش سيارتي فيها مشكلة مثلا داخل وأقول يا الله يا ربي يسر لي ورشة جيدة يا ربي يسر لي سعر هنا والله أنا أسويها تلقاني أمشي وأجي أوقف في ورشة وتوفيق من رب العالمين اتفق انا وياه وانتهي وامشي ثم اكتشف ان الناس يصلحون السيارة بخمسمية هو صلحها باردعمية ان الورشة هذه عليها زحمة لكن سبحان الله اليوم ما في زحمة ان هذا الفني هو احسن فني في ال... كذا سوا فيك رايح للسوق من اعظم المشاكل لما الواحد يدخل السوق في زحمة اش المشكلة تصيبها يا عاشر غالبا ما يقرر الزوق عني يعني واحد كذا جايب دحمه بالسوق السوق اول مشكلة يتكر فيها ايه موقف موقف سيارة والله يا جماعة احيانا وانا في السيارة داخل السوق يا ربي يسر بس يا ربي يسر موجب. يا خي الله انت انت الله يعني سيمنعك سيبخل عنك ادعو الله وانت وقال ربكم ادعوني ايش احتجب لك ولله الاسمار الحسنى ايش المطلوب ادعوه به ليش الله تعالى علمنا النهر رحيم حتى نقول يا رحيم ارحمنا ليش علمنا رزاق؟ حتى نقول يا رزاك رزقنا ليش علمنا أن غفور حتى نقول يا غفور اذر لنا ليش علمنا انك كريم يا كريم تكرم علينا شوف قولنا ليش رب العالمين يعلمنا يقول ترى من صفاتي اني رزا واني عليم واني قدير واني رحيم واني رحمن واني ليش يخبرنا بهذا حتى ندعو الله تعالى بها انتم معين يا شباب لذلك اول شيء بعدين اش رأيكم يعني هذه يصلح الواحد يعني كل شيء يعني زي الان موقف سيارة يصلح أني أدعو الله وقول يا ربي يسر لي موقف سيارة <تصفيق> ما لي خسره شيء أدعو الله إيش اللي يمنعني إني, أني أدعو الله وأنا موقم بالإيجابة إذا كنت قادر على المكروفون إذا كنت يعني أنا موقم بأن الله تعالى يمكن ان يستجيب لي ممكن أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيني لذلك ذكروا عن بعض الصحابة قالوا كان أحدهم إذا انقطع شسع نعله إيش معنى شسع نعله رباط حتى الرباط اللي فوق النعل زين الرباط اللي فوق النعل احيانا ينقطع فيحتاج انه يربطه فكان يقول الله ماعني على ربطه ماذا يا جماعه انقطع اللهم عني على ربطه ونحن احيانا اشياء اعظم من هذا يعني ونحن اكثر اليه حاجة ومع ذلك ما عندنا حقيقة ذاك الادعاء في تعليقين التعليق الاول في قضيه الصحابه كان حتى في قضية مثلا ملح اذا نقصت الدار يدعون, يدعون الله. يدعو الله لكي هو يعني من الملح الله. موجود مثلا في المتجر وثاني. لكنه يدعو الله. هذه النقطة. النقطة الثانية هي قضية التوكل على الله ودعاء. عبارة الناس يجعلها مقياس. أنا إذا دعيت الآن سوف أجد مثلا موقف إذا لم يجد موقف كيف وفق بينه وبين قضاء وقدر؟ مثلا ده. مقدر إنه في المركز التجاري وثاني. الموقع مليان. أنا سجّلت على الله. هل سوف يعني؟ الله موقف آخر. كيف وفق بينه وبين قضاء وقدر؟ التوكل على الله في الوجود من جميل. هذا سؤال جيد. أحيانًا يقول بعض الطيب أنا دعوتي شيخ إنه. ألقى موقف للسيارة ولا لقيت موقف أدعيت اني, انج... أني يعيد اختباري ورفض أني يعيد الاختبار أنا دعيت أني مثلا إذا دخلت السوق أجد سعر مناسب وجدت أن ال... مثلا السمك غالي ذاك اليوم ولا اللحم غالي ولا ولا كذا كيف أنت تقول ادعو الله طيب أنا جربت مع رب العالمين ورب العالمين ما استجاب لي ما تلاحظون كذا أحيانا ها شرايك يا ماجد عطا في المقرفة شرايك يعني بعض الناس أحيانا فعلا يقول لك يا اخي انا دعيت دعيت دعيته وربي ما استجاب لي هو ما يضيع شيء صدق كده يعني مدام دعيت يا انه استجاب دعاك او انه صرفها سنه ثانيه بنت ممتاز ما او ما فيه. اها او اما يرد القضاء قضاء القدر يعني ممكن انه دعا بس ربنا ما استجاب له في ايام ايش اكفى عنه شر مم. ممتاز خليني بوضح لك هالنقطه النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب يقول إن الله لا يرد دعاء قال الصحابة نسيت ما يرد دعاء قال ما من داعٍ يدعو الله تعالى بدعاء إلا أعطاه إحدى ثلاثة أشياء ها إلا إحدى ثلاثة أشياء إما أن يستجيب له في الدنيا ها يستجيب لك في الدنيا يكون الشخص مثلا قال اللهم إشفي ولدي مريض وشفاه اللهم أرزقني ورزق على طول اللهم اقض ديني قض دينها هذا إما أن يستجيب له في الدنيا أو أن يكف عنه من الشر بهذا الدعاء مثل يكون الله تعالى مقدر أن المرض يزيد على ولدك فأنت اللهم إيش في ولدي المريض فيرتفع القدر هذا فبدل ما المرض مثلا 20% كان سيكون 60% لكن لما دعوت ستبقى 20% فأنت تقول يا أخي الله ما استجاب لي شوف ولدي ما شوفي هو بالحقيقة أنه استجاب لك استجاب لك لكن أنت ما تدري أنه استجاب الأمر الثالث قال صلى الله عليه وسلم أو أن يؤخرها له إلى الآخرة فيعطيه بها حسنات الصحابة إشقالوا لما سمعوا هالكلام قالوا يا رسول الله إذا إذا نكثر قالوا إذا نكثر ما دام المسألة كذا بنكثر دعاء يعني ما في دعاء يرد قال ما في دعاء يرد إذا سنكثر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر الله يفرح الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب لا تسألن بني آدم حاجة وسر الذي أبوابه لا تغلق أنت ليش ما ترفع حاجتك إلى رب العالمين بدل ما تبدأ ترفع الحاجات إلى إلى الناسها الآن يا شيخ يعني صراحة يعني هذه ركائز النجاح مع الله عز وجل مه. لكن ما عرفت إيش ركائز النجاح في الدنيا النجاح مع الخلق مع الخلق مثل كده هل انا كيف يعني في يعني نجاح نجاح مع الله يعني يعني هذا شيء المفروض المسلم عند المسلم على الحسب على حسب النجاح مع الله عزوجل عشان كده جنى درجات جميل طبعا نحن الآن ما نتكلم فقط عن النجاح نتكلم عن الاستمتاع بالحياة يعني للنجاح في الدنيا يتعلق به طبعا اولا قوة الصلاة بلا لأن الله تعالى هو اللي يملك إنه يوفقك أو ما يوفقك لكن كذلك لابد يكون عند الإنسان نوع من المبادرة تطوير الذات اهتمام بالدراسة وكذا لكن كلمة الآن حاول قدرتك على الاستمتاع بحياتك مع وجود الهموم يعني ليش بعض الناس يقول يا أخي أنا لا يمكن أن بحياتي ليش يا أخي أنا أستمتع بحياتي ورست ب700 أسريل مثلا ولا استمتع بحياتي وأنا أمي أبوي ماتوا وأنا صغير مثلا أستمتع بحياتي وأنا ما عندي بيت كل يوم نايم في مكان نقول نعم ممكن تستمتع بحياتك وانت لاحظه لكن لو قال هل ممكن أن بحياتي وأنا ما عندي بيت هنا كلم آخر مثلا هل ممكن أجد وظيفة وأنا ما معيش هذا هذا كلام آخر لكن احنا نقول كيف تقدر انك تستمتع بحياتك مع وجود هالهموم وجود هالغموم وجود الأمور المشاكل اللي عندك مع ذلك تستطيع أنك تستمتع بالحياة وتعيشها في مسألة ثانية مهمة أيضا ذكرني فراخ وهي انك إذا قويت صدتك بالله جعلك محبوبا إلى خلقه صدق يعني يعطيك, يعطيك الحديث في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى حديث عظيم يا جماعة يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل شوف هذا أحداث الآن في السماء ما هي في الأرض نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه تخيل يعني عبد ضعيف مسكين في هالكون الواسع اللي فيه مليارات البشر وفي كون عظيم احنا على كوكب واحد شوف يمكن الكواكب الأخرى فيها مخلوقات ما ندري عنها بعد يعني عباد الله ما يصيهم إلا هو ومع ذلك الله تعالى ينادي جبريل يقول يا جبريل إني أحب فلان أنت ممكن أنت وانت جالس في البيت ومعك دفتر تقرأه وتذاكر والله تعالى في السماء يقول يا جبريل يتكلم عنك والله عظم يا جماعة يتكلم عنك يقول إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل قال ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه الملائكة هل ساجد ساجدوا راكعوا عابدوا. ملك الجبال ملك المطر ملك البحار كل ملك يعني له شأن عظيم الله يحب فلان أحبوه قال فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له إيش القبول, القبول يوضع له القبول في الأرض كيف القبول يبدأ الناس يحبونه محبوب ألا تلاحظون يا جماعة أن في بعض الناس وش رايك بسألك أنت حتى نطير عنك النوم بس مش في بعض الناس أحيانا من يوم منذ أن ترى وجهه مباشرة تشعر أنك أحببته رجال طبعا متكلم. ما نتكلم <تصفيق> عن الجزل آخر وش رايك ما في ناس كذا أحيانا من يوم رأيت وجهه حسيت أنك ارتحت لها الرجال ممكن يكون مثلا ذنين لك في الـ الـ الكلية ممكن يصير جار لكم شخص رأيته مثلا في سوق في مستشفى كذا من يوم رأيته سبحان الله حسيت انك تحب الرجا ولا ما حبيت أحدين الله طبعا من أخلاقه أول شيء طيب لا أس ما تعرف أخلاقه من يوم شفت وجهه منذ أن رأيته يا أخي والله قلبي ارتاح, أرتاح, لي أرتاح لي ما في كذا ايش تتوقع السبب صراحة ايش تتوقع السبب اللي جعلك ترتاح له منذ الرأي تها والمرة كده قلبك مرتاح له الرجال خطيب جمعة امام مسجد احيانا شاب بعد في الكلية طبعا بشاك وجهه جميل هيدا تخلينا يرتاح نفسين جميل يعني نحن جميعا مكرون يا شباب انه في ناس رب العالمين يضع محبتهم في القلوب صح؟ من غير ما الناس يخططون يعني ما في واحد كذا شاف واحد وقال نويت أن احبه لا كذا محبة تهجم على قلبك من غير اختيارك صح تهجم على قلبك من غير اختيارك ليش لان الله تعالى مثل ما جاء في الحديث قال ثم يوضع له ايش القبول يوضع له القبول في الارض يبدأ الناس يحبون حب عظيم من غير ما يشعر هو بذلك الا ان الله تعالى يحب, يحب يضع محبه في القلوب يقول بعض العلماء يقول حتى ان الله لا يضع محبه في الماء الذي يشربه الناس طيب السؤال يا جماعة كيف يستطيع الواحد انه ينال هالمحبة من الله حتى يجعل محبته في قلوب الناس طريقة اخلاقه مع الناس ممتاز وبتسامته وبتسامته للناس يعني كلام طيب كلامه الطيب يعني يكون انسان أنا أبغاك لا ما أبغى الناس يحبونك أبغى كيف تخلي رب العالمين يحبك حتى يحبك الناس تبعا لذلك تجرب المقرفون شوي حتى نسمعك تقرب لو بالأعمال الصالحة جميل الصالحة مثل الصلاة. على الصلاة مثل ما أمر الله صيلة دائما تدخل على الله خمس مرات في اليوم ما تغفل عنه ما يكون الله تعالى فاتح بوابه الفجر وانت لايم على فراشك فاتح بوابه الظهر وانت قاعد في عملك على الكمبيوتر فاتح بوابه العصر وانت مثلا جالس نايم فاتح بوابه المغرب وأنت جالس تنظر إلى المباراة في التلفزيون، فاد حبوب العشاء، وأنت قاعد تدور مع الشباب في السيارة، مثلاً. أعود بالله. الله الآن ينادي، حية على الصلاة، حية تعال صلي، وانت على هالحال. لا شك ان الله لا يحب هذا النوع. ها بالحفاظ على الصلاة. ومثل. أحسن. بفعل عم بالعمال الصالح. أحسن. بالعمال الصالح. مثلاً بالوالدين، صدقات، مثل أي شيء. ها صلة ارحام سنة الرواتب. خاصة مثل صلاة الوتر وحد يصلي مثلا ولو ركعه واحدة بعد صلاة العشاء تعظيم, تعظيم هالأمور يقويها في دليل على هالكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحر ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بإيش بالنوافل حتى أحبه النوافل مثل إيش صلاة الضحى وتر سنة مغرب سنة عشاء ها، صيام خميس صيام اثنين صدقات اتباع السنة اتباع الصلوات شو مش قال قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحده فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لا أعطي شوف يا رب نجحني، نجحك على طول ليش لأن صلتك حلوة بالله يا ربي اشفي في أم المريضة على طول أستجاب لك لا أعطي يا ربي علي دين يثر لي تطراع على طول أستجاب لك لا أعطي يا ربي أنا أبحث عن وظيفة رزقني وظيفة على طول أستجاب لك ليش؟ لانك أنت أصلا الحبال اللي بينك وبين الله كثير بينك وبين الله حبل اسمه الصلاة ها؟ وبينك حبل صدقة وبينك وبين الله حبل اسمه صوم وبينك وبين الله حبل اسمه مثلا صلاة رحم وبينك وبين الله حبل اسمه بر انت اصلا مقوي علاقتك بالله فعلى طول ولئن سألني لأعطينه لا ولئن السعادني لأعزنه بل قال اللهم اعوذ بك من الامراض فجاب لك الله على طول اللهم اعوذ بك من الفتن اللهم اعوذ بك من الزنا اعوذ بك من شرب الخمر اللهم اعوذ بك من رسقاء السوء اعوذ بك من عقوق الوالدين على طول ولئن السعادني لأعزنه ثم قال الله تعالى وما ترددت عن شيء انا فاعله؟ ترددي عن قبر روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مسأته. لاحظ يا جماعة يصل العبد. هذه معاني عظيمة ترى يا شباب. يصل العبد مع رب العالمين إلى مرحلة إن الله تعالى الأشياء اللي العبد ما يحبها ما يبغاه الله تصير في الدنيا. عرفت؟ أنت ما تحب المرض الله ما يصدر عليك مرض لأنه ما يريدك إنك يضيق صدرك. أنت ما تحب مثلا قلة المال الله ما يقلل عنك المال لأنه ما يبغاه يضيق صدرك. أنت ما تحب أن الناس مثلا يصرخون عليك يهزؤونك يهينونك الله يصرف عنك هذا لدرجة أن الله يكاد أنه يصرف حتى إيش حتى الموت لذلك الله يقول في آخر الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته يعني كأن الله يقول ما ودي أضيق صدره بالموت لكن الموت لا بد يعني كل من عليها فان لا بد ان هي يموت ذلك المعاني إخواني و... وأيضا الأخوات المشاهدين معنا يعني ينبغي حقيقة أن نجعل في قلوبنا جميعا يعني مثلا قوة الصلة بالله كثر الحبال بينك وبين رب العالمين كثرها خل عندك حبل صلاة وحبل صدقة وحبل بالوالدين حبل صلة رحم حبل طلب علم حبل تبكير إلى صلة الجمعة حبل نصح حبل إرشاد حبل إلى غيره حتى تبقى هذه بينك وبين الله حقيقة أنا بقي عندي بعض الكلام و ايضا يعني انصاتكم وتابع اخواني واخواتي يغري بالمزيد لكني ارى وقت الحلقة لاكا عنا فان شاء الله تعالى لعلنا نكمل في حلقات قادمة هسر الله لي ولكم التوفيق والسداد اشكركم يا شباب على حضوركم معنا وايضا انتم ايها الاخوة والاخوات لكم كل المحبة والتقدير من محبكم وان شاء الله تعالى لعل الله ييسر لنا لقاءات اخرى نوضح فيها بعض المعاني التي تقرب العبد إلى ربه والتي تجعله يستمتع بحياته. أسر الله لي ولكم توفيق وسداد ويلقان آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.